كل من أعجب وتعلق قلبه بغير الله ذاق العذاب والمر والهوان والألم حتى يرجع إلى حب الله تبارك وتعالى لأنهم قد خالفوا فطرهم السليمة التي فطرهم الله عليها ألم تسمعوا إلى قول الله سبحانه فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لكلمات الله ذلك الدين القيم فلن يجد الراحة والطمأنينة حتى يرجعوا إلى حب الله وإلى الحب في الله سبحانه ثم حاسبوا أنفسكم وأنتم تقرؤون أو تسمعون هذه الآية يقول الله سبحانه ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب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 وما هم بخارجين من النار فأوصيكم أحبتي يا من أشغلكم وتعلقت قلوبكم عن حب ربكم سبحانه وتعالى أوصيكم بالإكثار من ذكر الله عز وجل والصلاة على رسوله عليه الصلاة والسلام وقراءة القرآن والاستغفار والوضوء دائما في جميع أحوالكم والتعوذ من الشيطان والنفع يساركم كل ما وسوس لكم وأوصيكم بغض أسماعكم وأبصاركم عن كل من أشغلكم عن حب ربكم ملك الملوك وأوصيكم بالصلاة ركعتين خاشعتين أعلنوا فيها التوبة النصوح وأسألوا الله فيها أن يعلق قلوبكم بحبه وحب ما يحب وإلى الحب في الله سبحانه وتعالى ثم أسألكم سؤالا صريحا وأقول هل يرضيكم أن ترحلون عن هذه الحياة الدنيا وقد تعلقت قلوبكم بغير حب الله سبحانه وتعالى